وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِ أَجَلُهُمْ فَنَذَرَ الَّذِينَ لَا يَرْضَوْنَ لِقَاءَهُ إِلَّا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّنَ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَا كشفنا عنه مر كأن لم يدعنا إلى ما كانوا يعملون ولقد کو لکھنؤ من قبلكم لم نو بڑا موجود بل وَمَا چیو نو لو میرو کیا نجی ثم جعلناكم مجرینی في کم من بعدهم لننظر كيف تعملون وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَنُوتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدٍّ قُلْ مَا يَكُونُ لِيَ أَن مِنْ انْتِ قَالُوا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 سلو پی پوری نو منیچر مجری لا کو ہمال والا لم چی ملا چال ملاؤں نہ چون سکسمی چل پی میچلی پوپ لو نا آ نل بریلا نل مدا کو چن برو امس لوکی نوس مک نو فو نو بون ممکن هُوَ الَّذِي يُسَجِّرُكُمْ فِي الْبَلْرِ وَالْبَحُرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيْحٌ عَاطِفٌ وَجَاءَ وكان وجاء امر الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم وظنوا أنهم جیت نیلن کن می نیری کلم 124. ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون 125. إنما مثل الحياة الدنيا كماء ننزلناه إن من السماء فاختلط به نبات در من يَأْكُلُ النَّاسُ وَذَنَعَ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَلَنَعَمُ حَسَاءَ إِذَا أَقْذَتْ لَوْذُ زُخْرُفُهَا وَزَيَّنَتْ وَضَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا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 كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى طراط مستقيم